مثل نجم في السماء مركز الرايات لاحا هديا حلو الضياء ي ر ت ج النور ا وشاحا ينثر الفكر المميرا ك ل م ة من بعد كلمه ة ينصر 「ぼくは」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」「」」」「」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」」」」「」」」」」 بالحوار السمح يرجو أن يكون ان ل بالحوار السمح ح حقا ق يرجو أ يكون الحق حقا فالحوار السمح نهج و ب ا ل ن ه ا يسمو ويرقى 「よろしくお願いします」 عنده حسن البناء انما التغيير يعني عنده حسن البناء مركز ا ل ر ع ي ة مثل نجم في السماء حين يغدو الفكر حرا نابضا شوقاً, شوقا وحبا قد نعيش العمر بشرا والمنى تزداد قربا ا العمر قد نعيش ش ر ب و ا ل م ن ا تزداد قرب ا مركز الرايه مثل نجم